مشاهدين الأعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر. الاعزاء في حلقة الليلة حنفتكر مع بعض أحد الأفلام السينمائية اللي بينال إعجاب واستحسان الجمهور كلما عرض على الشاشة الصغيرة الفيلم هو حسن ونعيمة وبيساعدنا أن يكون ضفنا النهاردة المطرب الكبير محرم فؤاد الفنان الكبير محرم فؤاد بالتأكيد لسه فاكر فيلم حسن ونعيمة طبعا فاكره ومش ممكن المطرب الكبير محرم فؤاد الحقيقة أنا سمعت إن فيلم حسن ونعيمة ده كان وشه حلو عليك قوي بحيث أنه كان انطلاقة فنية لك بعد كده للعديد من الأعمال الفنية والأعمال السينمائية فهل اللي أنا سمعته ده صحيح فعلا؟ يعني طبعا هو قريب قوي من الواقع يعني أو يعني حضرتك سمعت حاجة حلوة هو طبعا أكيد طبعًا كان وشه فعلا حلو عليّ طب عايزين نبدأ بقى من البداية أولاً إزاي تم اختيار حضرتك للقيام ببطولة هذا الفيلم وطبعا كنت في الوقت ده وجه جديد يعني انا اختياري كان أولاً تم للسينما عموما عن طريق الأستاذ الأب الله يرحمه الأستاذ حسن رمزي كشركة كبيرة وإنتاج وفعلاً اتفق معاي على عقد احتكار لمده خمس سنين اساس ان كل سنة ح... يعني حينتج لي ثلاث أفلام لكن بما أني يعني تواجدت عن طريق الاستاذ حسن رمزي في الوسط السينمائي ابتدى مخرجين كتير يشوفوني ويعرفوني أو يسمعوني أو يبقوا عندهم فكرة عني فمن خلال الأستاذ حسن الصيفي وهو كان يعتبر يعني اللي رشحني للأستاذ بركات ده بقى أتكلم مع حضرتك عن وقوفك أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم حسن ونعيمة م. وإزاي قدرت تواجه الكاميرا وإزاي قدرت تمثل ويعني أول مرة تقف قدام الكاميرا إيه اللي حصل أنا كنت مؤهل لأن أنا كنت اشتغلت فترة طويلة في مسرح واحد حوالي ثلاث سنين وأنا صغير في التمثيل إلى جانب الغناء فكنت مؤهل من ناحية الحركة أو من ناحية يعني تقمص زي ما بيقولوا الشخصية التمثيلية ما كانش جديد على حضرتك بقى لا يعني السينما طبعا كانت جديدة ولكن كوني أقف يعني أتقمص شوط شخصية وأعمل يعني شوط طويل في أمام الكاميرا فده طبعا كانت بالنسبة لي يعني متمرن عليها يعني يعني ما احتاجتش تمرين خاص بالنسبة للوقوف قدام الكاميرا من المخرج او يعني كان في ناس متخصصة بتدرب حضرتك في الموضوع ده خالص لا هو احنا هو طبعا تم اكتشافي من الاستاذ بركات عند الاستاذ حسن الصيفي في مكتبه كنت اول مرة بشوف الاستاذ بركات ولقيت الاستاذ بركات بيقول هو ده حسن هو ده حسن وانا مانش عارف اي حاجة خالص ولا عندي فكرة عن حسن ونعيمة اللي بتتزاع في الإزاع حلقات لأن أنا في الفترة دي ما كانش حتى عندي راديو مثلا يعني وكنت ساكن لوحدي في بنسيوم في شارع الدين بشق طريقي في الحياة وهكذا فيعني احنا تدربنا طبعا انا شفت سعاد بعد فترة بسيطة يمكن أسبوع من التعاقد معي على بطولة الفيلم وفعلاً لقيتها هي فعلاً شخصيتنا هي كنت قريت السيناريو يعني وبعدين إحنا ابتدينا نعمل بروفات على الترابيزة وده اللي نفعنا كويس قوي أنا وسعيد شاركت حضرتك بطولة فيلم حسن ونعيمة وكانت لأول مرة بتظهر كوجه جديد في هذا الفيلم وبعد كده انطلقت وبقت نجمة متقلقة لكن طبعا احنا يمنا نعرف الفنانة سعاد حسني اول ما ظهرت في اول فيلم تعمله في حياتها الفنية كانت ازاي ويعني ذكرياتك معها ايه؟ والله يبدو ان برضو هي كانت مجهزة لان الـ الـ الـ الاستاذ عبد الرحمن الخميسي هو اللي يعني على ما اظن اكتشف الفنانة سعاد ويبدو أنها مرت بمرحلة تجربية من خلال المسارح أو رواية معينة في مصرح فكانت برضو يعني مجهزة على ما أعتقد يعني يعني كنتوا بتعملوا بروفات سوا في حضرتك قلت لي عملتوا بروفات طرابيسة قراءة يعني هو طبعا صعب جدا على يعني الممثل خصوصا لما يكون جديد إن هو يمثل باللكنة الفلاحي يعني ويقول عيمة ومساويات تقول حاسان فيعني كل ده كان بصراحة بيساعدنا فيه الأستاذ عبد الرحمن الخميسي كان بيشترك بيشت كذا مرة في جلسة وبعد كده سابونا أنا وهي بس نقرأ مع بعض فهي كانت ما شاء الله عليها كانت عظيمة جدا وكانت متجاوبة يعني زي ما حضرتك قلت في الأول إن هذا الفيلم زي ما الناس بتقول او الحبايب او النقاد بيقولوا ان ده كان وش حلو على الابطال فبرضو الابطال كان وشهم حلو على هذه الروايه وطبعا كل ده بصراحه يعني راجع للأستاذ بركات الفنان محرم فؤاد طبعا احنا من خلال فيلم حسن ونعيمة استمتعنا بالعديد من الأغنيات ونقدر نقول انه فيلم حسن ونعيمة الى جانب انه فيلم بينتمي الى التراث الشعبي ولكن في نفس الوقت في مجموعة من الأغنيات اللي بنفضل فاكرينها ونننساش أبدا عايزه أعرف الأغنية اللي بتفضل بتحب دايما تشوفها فيلم حسن ونعيمة ولما الفيلم بيتعرض على الشاشة بتحب تسمعها طبعا الأغاني محفوظة ومعروفة أصل غنوتين الفيلم يعتبروا يعني زي ما الأستاذ بركات كان في حته الإعجاز والعبقريه في انه يعمل هذا الفيلم بالشكل ده برضو ربنا يعني إدانا إحنا كمان يعني شيء من التوفيق الكبير حتى الأستاذ مرسي جميل عزيز كشاعر غنائي والأستاذ الموجي يعني طلع منهم لحنين وغنوتين غايه في الكمال وغاية في الجمال يعني الكلام لوحده حتى ما يتقال زي يكون منغم يعني الحلوة داير شباكها شجره فاكهه ولا في البساتين والحلوه مش شباك طله يحرسها الله ست الحلوين الحلوة والتانية مثلا كانت اللي هي الاولى في الفيلم رمش عينه اللي جرحني رمش عينه أنا بعد الفيلم ده اه اه الناس بقت تنده لي ما تقوليش تعالى يا محرم يا فؤاد وطبعا فؤاد دي يمكن نرجع لها أو نقولها انها جات إزاي علشان يبقى اسمي اسم سينمائي لان اسم محرم حسين ينفع مهندس دكتور لكن مش شوحد في الفن لأن اسم له أهمية جدا اسم الفنانين بالذات لازم يبقى اسم فيه نغم معين وشكل معين فالناس بقت تقول لي رمش عينه اما حد يشوفني يقول الله ده رمش عينه جه في مثلا مصانع النسيج عملت قماش زي اللينو وسموه رمش عينه يعني وانا ابتديت بعد كده الجماهير تندهلي لي باسامي الاغاني بتاعتي الفنان الكبير محرم فؤاد طبعاً في كل فيلم بيبقى وراء الكواليس بتحصل حاجات أكيد المشاهد ما بيشوفهاش لأن المشاهد طبعاً بيشوف الفيلم بصورته النهائية إيه اللي لسه فاكره وراء كواليس فيلم حسن ونعيمة يعني أنا مثلاً خدت اجازه من الفيلم وطولت وبعدين ما كنتش عارف أن هم استعدوا بعد تصوير الخارجي وما كنتش عارف أن هم استعدوا لأن ما كنتش لسه اتعلمت الالتزام ولا المواعيد ولا الحاجات دي ولكن فوجئت بان في نداء منصور في الجرنان بيدوروا عليا هم انا رحت اسكندريه وهم ما كانواش يعرفوا فدوروا عليا في البيت اللي انا كنت فيه يعني نداء مكتوب ابحث عن محرم فؤاد فعلا فوجئت ولكن لما لقوني لما دخلت الاستوديو ما حدش قال لي حاجة خالص يعني علشان يمكن يعني ما يزعلونيش جايز طبعا دي من الحاجات اللي علمتني يعني اني اكون حريص ودايما يبقى عندي صبر وهكذا يعني المهم ان انا قريت الخبر ازاي انا رحت اسكندريه وطلبت استاذ بركات يعني قال لي اسبوع بالكتير انا زودت يمكن يومين ثلاثة وعين عايز ارجع ما لقيتش أي حاجة مواصلات إلا عربية الجرايد اللي بتوصل راجع عن طريق السفر اللي هو الصحراوي ودي كان بيبقى السواق لوحده فطلبت منه قلت له انت نازل القاهرة قال لي اه ما يعرفنيش لأ ما كنتش لسه بقيت نجم مشهور أو معروف فاتفق معاي هياخد مني خمسين قرش ويوصلني وانا قاعد جنبه هو نازل بالعربية لقيت عنده نسخة من جريدة الأخبار اللي هي نشرة البحث عني ففوجئت وانا قاعد جنبه وخبيت الجرنان لاحسن يسلمني مثلا للشرطة او لخصم بوليس ولا حاجة ويقول انا لقيته جي يعني, جي يعني خفت طبعا فخبيت الجرنان واول ما نزلت في محطة مصر هو وصلني المحطة مصر ورحت على طول كنا في استوديو ناسبيان هو قريب في الفجالة بشان تتسافري. الفنال الكبير محرم فؤاد فيلم حسن ونعيمة من الأفلام اللي بيحبها جمور جدا لما بتتعرض على الشاشة الصغيرة. لكن أنا عايز أعرف أول عرض لها على الشاشة الكبيرة في السينما إيه اللي حصل لو حضرتك لسه فاكر؟ لا يعني هو طبعا كان كدا حاجة طبعا دي دي بقى اللي كانت حاجة جديدة عليا خالص وب يعني. ما شفتهاش قبل كده حتى أنا ما حضرتش عرض أولي لأي فيلم يعني لأن طبعا وأنا صغير ما كنتش قدر أروح السينمات الكبيرة عشان غالية <تصفيق> إنما أولا الأستاذ عبد الوهاب كان معانا في العرض الأول مع أنه هو لا يمكن يعني ما يكون إيه يعني أنه هو مثلا يخرج بالليل ويحضر عرض فيلم من أول وآخر من تسعة الاثناشر فإحنا دي اللي بنسميها البريميرا يعني هي تسمية فرنسية لأن في من فرنسية كثيرة جدا يكون يعني في مناهج هناك من يكون هناك من يكون هناك من معانا هناك من وحضر معانا من يكون هناك من الجمهور مصر على يكون هناك من يكون هناك ففوجئت بالموقف ده وبعدين ما قدرتش انزل خفت ففضلنا قاعدين في المكتب بتاع السينما مستخبيين والاخر الاستاذ عمرو قال لي مفيش فايده احنا مش هنعرف نخرج الا اذا كان انت تنزل تواجه الجمهور وتشوف بقى تسلم على الناس ازاي وتشوف يا استاذ بقى ضريبه الشهره دي بتدفع ازاي وشوف ايه اللي هيحصل لك فانا افتكرته بيهزر فنزلت وانا نيد سليمة جدا وما عنديش فكره ايه اللي بيحصل من الجمهور اتابئ الجمهور اما يعبر باسلوب المحبه بيبقى الجماهير ليها اساليب كثيره جدا يعني يعني ممكن قوي فنان الناس تقول يا ابن الايه يعني دي بيسموها شتيمه اعجاب يعني ففي طرق كثيره جدا للاعجاب فانا وجدت الناس خطفتني من على السلالم وانا نازل حاجه مش معقوله وشالوني على اعناق على اكتافهم ومشوا بيا كل شارع سلمان باشا ده من عند سينما لحد شارع فؤاد حاجه مش معقوله اولا كنت لابس آآ آآ آآ بدله جديده الكم متقطع القميص كان فيه زرار كان موضه بقى لسه وطبعا انا يعني كان يعني خلاص بقى الحرمان يعني انتهى في حياتي وابتديت حياة جديدة جميلة كان ابتدى القرش يعني يتواجد يعني أعد شويه من مرحلة الفقر إلى مرحلة يعني إيه الحياة الأحسن فكنت لابس مثلا زرار قميص اتخلع ومعرفتش طريقه جزمتي خسرت خالص من, من كتر ما هم بيدوسوا عليها وده وشالوني بالعب مش عارف انزل لحد ما البوليس خلصني منهم وركبت عربيه الشرطه وقدرت يقوم ما يوصلوني وكده لحد مسكاني كمان الفيلم اتعرض في مهرجان برلين وانا سافرت الأول مره خارج مصر ورحت حضرت مهرجان برلين زي واحد ما بيعرفش يعوم ورموه في البحر يعني انا فوجئت إن أنا في مهرجان برلين وأنا مش عارف إيه اللي اعمله ولا لو طلعت على الناس اخد حد يترجم لي ولا أعمل إيه فما طلعت على الناس بقيت مش عارف أقول إيه بقيت أتكلم كلمتين إنجليزي وكلمتين عربي كنت ملبوخ جدا طبعا لكن كل ده كان يعني عادي بالنسبة لنجم جديد أو فنان المهرجان كان فيه سوفي لورين وكان فيه إستر ويليامز وكان في ريتا هايورز وكان في فان هوفلن وكان في ديفيد نيفن يعني عمالقه عمالقه الفن السينمائي في العالم فبرضو كان ده فيلم حسن نعيمه اللي فعلا كان يعني يعني وهو مازال لحد النهارده يعتبر وش الخير يعني الفنان الكبير محرم فؤاد احنا في نهايه الحلقه دايما في سؤال بنوجهه لضيفنا انه يوجه رساله لاحد الزملاء او احدى الزميلات اللي شاركوه في هذا الفيلم حضرتك توجه رسالة دي لمين وتقول له ايه <تصفيق> لا يعني يعني انا اوجه رساله هي رساله شكر لكل اللي كانوا معانا في الفيلم من يعني مصورين قسم أو هيئة الإخراج وهيئة الإنتاج والممثلين كلهم اللي اشتركوا في الفيلم حتى المجاميع اللي اشتركوا في الفيلم أوجه لهم رسالة شكر بتواجدهم في هذا العمل ولولا يعني تعاونهم ما كانش بقى فيه حسن وما كانش بقى فيه نعيمة وإحنا في نهاية لقاءنا بنوجه الشكر لحضرتك على وجودك معنا وبنتمنى دائما المزيد من الأعمال الناجحه وإنك تكون دايما في أعمالك القادمة زي ما كنت متالق في أعمالك السابقة شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء في حلقة الليلة تذكرنا الفيلم العربي حسن ونعيمة وكان ضفنا المطرب الكبير محرم فؤاد نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة الليلة وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر